ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل ونسأله الفوز بالجنة ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والمقربين الأوائل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الشريك والشبيه والمشاكل من للعباد غيره ومن يدبر الأمر ويعدل المائل من يشفي المريض ومن يرعى الجنين في بطون الحوامل من يكلأ الناس وهم نيام وهل لحمايته بدائل من يرزق العصاه ولولا حلمه لأكلوا من المزابل من ينصر المظلوم ولولا عدله لستوى القتيل والقاتل من يجيب المضطر إذا دعاه ومن يفصل بين المشغول والشاغل من يكشف الكرب والهم والغم وهل استعصت على قدرته المسائل من كسانا من أطعمنا وسقعنا من هيأ لنا المخارج والمداخل من كفانا من هدانا من خلق لنا الأبناء والحلائل من سخر لنا جوارحانا أمن طوع لنا الأعضاء والمفاصل من لنا إذا انقض الشباب وتقطعت بنا الأسباب والوسائل هو الله هو الله الإله الحق وكل ما خال الله باطل أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرك عيوني محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل سل البلد الحرام متى أينعت الزهور وغردت البلابل سَلِ الشُّهُبَ النَّيْرَاتِ لِمَا دَاهِيَ بَيْنَ الْجِنِّ وَالسَّمَاءِ حَوَالِ سَلْ آمِنَةَ حِينًا وَضَعَتْهُ مَنْ كُنَّا لَهَا الْقَوَابِلِ سَلْ حَلِيمَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ كَيْفَ سَارَتْ نَاقَتُهَا بَيْنَ الرَّوَاحِلِ سَلْسُو وَيْهِبَاتِهَا مِنَ الْمَرَاضِعِ لِمَاذَا عَضَبْنَا عَلَيْهَا مِنَ الْغَيْظِ الْأَنَامِ سَلْ قَوْمَهُ عَنْ صِبَاهُ هَلْ كَانَ يَخْدَعُ أَوْ يُخَاطِلْ سَلْ خَدِيجَةَ عَنْ حِمْلَانِهِ الْكَلِّ وَمَن نَاءَتْ بِحِمْلِهِ الْكِوَاهِلِ سِرْ رِمَالَ مَكَّةَ عَن عَفَافِهِ وَسَلِّمْهَا الْعَوَالِي وَالْأَسَافِلْ سَلِ الْهَلاكَ مِنْ آلِ مِنْ كَيْفَ كَانُوا عِنْدَهُ فِي رَحْمَةٍ وَتَوَاصُلْ سَلِ الْأَعْدَاءَ عَنْ خُلُقِهِ وَاسْأَلْ عَنْ حَنَانِهِ الْأَرَامِلْ سواية التوحيد من حملها فهدمت محافل للشرك ومعاقل سل العدل كيف تحقق فسارت بأمانه الضعائن والقوافل سل الحجر الأسود من وضعه في مكانه ومن كان للأمور الجلائل سل الحكماء إذا تكلم النبي فهل هناك مقالة لقاء سل الدنيا هل زانها قبله أو بعده مماثل اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقنا في حبه شر النوازل وارزقنا شفاعته عند الخطوب وفي كل المنازل وبعد فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله والناجي منكم يأخذ بيد إخوانه والله تعالى أسأله في هذه الساعة أن يصلح لنا الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح بالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا اللهم أصلح بلادنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا وأجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير وأجعل الموت راحة لنا من كل شر وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الإصلاح دين وعدل وصلاح مع اللقاء الخامس والخمسين بعد المئة من سلسلة اللؤلؤ والمرجان أعيش اليوم مع حضراتكم مع هذا العنوان الذي نحن في حاجة إليه لبيان الفارق بين الصلاح والإصلاح وهل هناك فارق وبمعنى هل هناك فارق بين صالح ومصلح أسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين أولا مجالات الإصلاح ثانيا ثمرات الإصلاح أحبتي لا شك أننا نعيش في مجتمع غلب الفساد عليه ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو جاهل وما يعدل الكفة إلى حد ما أن أوجد الله الصالحين المصلحين بيننا ففي الصحيحين من حديث أم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما فزعا عليه فقال ويل للعرب من شذ قليق ترب فتح اليوم من الردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه بالإبام وبالتي تليه فسألت متعجبة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. إذا كثر الخبث، فالذي يعدل الكفة إلى حد ما أن الله علينا بوجود الصالحين المصلحين بيننا. وكان الشافعي رحمه الله تعالى الإمام. يقول أحب الصالحين ولست منهم لعل أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة بأدب جم يرد عليه إمام أهل السنة الإمام أحمد ويقول يا سيدي تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعة وتكره من تجارتهم معاصي وقان الله شر البضع الصالح من كان بين الناس صالحا للصلاة مقيما وللزكاة مؤديا وللأمر بالمعروف آمرا ولعن المنكر ناهيا صالح محبوب بين الناس في العادة الصالح محبوب بين الناس فرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان لم يكن بينه وبين أحد من المشركين عداوه كان محبوبا من كل قومه حتى سموه بالصادق الأمين ولما بعث تغير حاله وأصبح مصلحا يدعو غيره إلى الصلاح أصبح مصلحا فعاداه المفسدون من قومه فقالوا عنه بعد أن كان صادقا وأمينا هو ساحر هو شاعر هو مجنون قال قال أهل صالح وقوم صالح وثمود عنه كما أوردت كما جاء في النص في الآية الثانية والستين من آيات سورة عود قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا كنت رجلا صالحا ما الذي حدث لك ما لم تتكلم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فأنت صالح محبوب فإن تكلمت ففعل ولا كفعل بكتاب وسنة فأنت من المفسدين بعيد وهكذا ورد الإصلاح والصلاح في القرآن في تسع وسبعين ومئة مرة في خمس وخمسين سورة في تسع وثلاثين سورة مكية وفي ست عشرة سورة مدنية كما جاءت في السنة في أربع وتسعين وثلاثمائة حديث لبيان أهمية أن يكون الرجل صاحب دعوة يدعو غيره آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مستدلا بكتاب الله وسنة الحبيب رسول الله فاعلم أن المفسدين قد نصبوا لك شراكهم ولو نجا منهم أحد لنجا رسول الله بعد الدعوة قالوا عنه ساحر وشاعر ومجنون يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ودار محور حديثنا مع رد شعيب في الآية الثامنة والثمانين من سورة هود إن أريد إلا الإصلاح ولم يقل إن أريد إلا الصلاح فقال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ولا أستمد ذلك من نفسي ولا بقوتي خرجت من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فلن يخلص داعيه ولن يخلص مصلح من أذى المفسدين حتى ينفخ إسرافيل في الصور ولذا كان من أهم أدوات المصلح من أهم أدوات الإصلاح العلم والحلم والصبر مثلث لا غنى لكل مصلح عنه إذ أنه من غير علم لن يأمر بمعروف وينهى عن منكر وسيؤذى وسيسمع شتمه وسبه بأذنيه فلابد أن يكون واسع الصد لابد أن يكون حليما وسيؤذى في الله فلابد أن يكون صابرا محتسبا قال لقمان لابنه وهو يعظه كما في الآية السابعة عشر من سورة لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر بد من صبر طالما كنت بالمعروف آمرا عن المنكر ناهيا لن تسلم من أذ المفسدين أبدا في كل زمان ومكان ولو سلم أحد ونجى منها أحد لنجى الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آذوه ووضعوا السلا على ظهره وهو يصلي في الكعبة وهددوه قال فقال أبو جهل له لورأيتك تصلي لأطأ على رقبتك بقدم هذه فما فلم ينتبه رسول الله ولم يخض ولم يخضع لهم قام وركع وصلى وتعجب الناس من موقف من موقف زعيمهم ورئيسهم قالوا يا أبا الحكم أنت فينا من أنت وخفت من محمد قال والله كلما اقتربت منه رأيت بيني وبينه خندقا من نار وأهوالا وأجنحة جساما قال رسول الله والله لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا وفيه ينزل قول الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى الآيات الشاهد قبل أن تكون مصلحا لا بد أولا أن تصلح نفسك بالمجالات المختلفة وهو أول عنصر مجالات الإصلاح أولا إصلاح النية أن يكون عملك لله خالص لا تشوبه لا تشوبه شوابة ولا تشوبه شائب أن يكون عملك كله لله صلاتك وصيامك ودعوتك وقرآنك وحديثك كله لله وانظر وأنظر وحاسب نفسك من وقت إلى آخر ونك من كل شائبة على بها فالذياء أعاذنا الله وإياكم أغف من دبيب النمل الدنيا بأسرها, بأسرها وأجهزتها هل وجدنا جهازا في اليابان في أمريكا يسمع دبيب النمل، الله يسمعه، الله يسمعه، هذا يدخل إلى قلبك وأنت لا تشعر، فنق النفس من، ونق النية من. طوبى للمخلصين كما روى الطبراني في الصغير والأوسط بسند حسن من حديث ثوبان طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدنيا أولئك في رواية مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء كما روى ابن ماجة من حديث أنس بن مالك من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآك الزكاة فارقها والله راض عنه حاسب نفسك وطهر النية وقف قبل كل حركة واسأل عن الطوية لماذا أصلي؟ أصوم أسكي أعود فلانا أعطي لفلانا أخذ من فلان لماذا؟ لماذا؟ واجعل نيتك لله وإياك والذياء وإياك والسمعة فمن سمع سمع الله به ومن يرائي يراء الله به ثانياً إصلاح القلب بعد إصلاح النية أصلح النية أولا وأصلح القلب ثانيا والقلب هو محل الكفر والإيمان القلب محل التقوى والعصيان أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى التي في داخل كل قلب مؤمن يقابلها الشرك في داخل قلب كل مشرك فالقلب محل الطاعة ومحل العصيان محل التقوى والإيمان التقوى تقوى في القلب فإنها لا تعمل أبصار وخصص ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. إن أردت أن تعطي لقلبك درجات فاعبد معي مع كل وصف قل أنا أستحق هذه أنا لا أستحق هذه أخذ في هذه واحدة أخذ في هذه النصف أخذ في هذه الصفر وحسب نفسك بعد الخطبة كم من الحسنات أخر ومن الأوصاف فيك فإن كنت متصفا بتلك الأوصاف فاحمد الله فذاك من فضل الله عليك وإن لم تكن متصفا فبادر وسارع فأنت, في فأنت ما زلت حيا وما زالت الفرصة مواتية لتعود وتركب في ركب الصالحين المصلحين قال الحسن أن تختار على الله سوى الله وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله أهي فيك أهي فيك ثانيا ثانيا اسمع وقيم وضع لنفسك الدرجة المتقى الواقدي أن تزين سر أن تزين سرك للحق كما زينت ظاهرك للخلق قال ابراهيم ابن أدهم ألا ترى الملائكة في أفعالك عيبا وأن يجد الخلق في لسانك عيبا وأن يجد ملك العرش في سذك عيبا هل سلم الناس من لسانك يدك هل وجدت الملائكة في أفعالك عيبا هل وجد الناس في لسانك عيبا هل وجد ملك العرش في سذك عيبا قيم نفسك وضع لنفسك الدرجة المناسبة قال قال أحد السلف قال فيه في التقوى التقي من سلك سبيل المصطفى فهل كان رسول الله في كل افعالك واقوالك واحوالك عبرة وقدوة من سلك سبيل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفى واجتنب الحرام والجفا؟ وكلف نفسه الإخلاص والوفا ولو لم يكن للتقي فضيلة إلا في قوله هدى للمتقين لكفى التقي من نزع الله حب الشهوات من قلبه التقي من إذا قال قال لله وإذا أعطى أعطى لله وإذا منع منع لله فهل أنا وأنت على هذا النحو؟ قال ابن عمر ألا ترى نفسك أفضل من أحد وأنت ترى أن كل الناس أفضل منك فهل هي فينا أنا ثم أنا ثم أنا شعارنا رأيي ثم رأيي ثم رأيي اسمع إلى رأي غيرك لا لا ثم لا ثم لا أنا ثم أنا ثم أنا رأيي ثم رأيي ثم رأيي حزبي ثم حزبي ثم حزبي جماعتي ثم جماعتي ثم جماعة وأكد ما أصبح أحدنا أحد من نفسي أبدا إلا من رحم ربي ألا ترى أحدا أفضل منك ترى أن كل الناس أفضل منك قال ابن عباس من طهرته من شوائب الشرك والكبائل والفواحش قال بكر بن عبيد الله التقي لا يكون الرجل تقيا حتى يكون تقي المطعمي اسمع تقي الغضب لا يخرجه غضبه عن العدل لا يخرجه غضبه عن السنة يغضب نعم يضع الغضب في ميزان الشر فيكون في غضبه لله ان يكون تقي الغضب. تقي الغضب. انظر الى احدنا اذا كان غضبا ارى شيطانا متكلما احمر وجهه وانتفخت او داجه وربما قال من الكلمات ما يغضب الله سبحانه وتعالى. التقي من لا يحب لنفسه من, من لا من لا يحب لغيره ما يحبه لحبه. نعم أحب للناس ما أحب لنفسي قال لا ذاك المؤمن إنما التقي الذي يحب للناس فوق ما يحبه لنفسه. المؤمن لا يؤمن أحدكم حتى بل أخيه ما يحب لنفسه أتقي صوق ذلك بمراحل يحب للغير ما يحب لنفسه يحب للغير ما يحبه لنفسه. قال فنون المصري رحمه الله أتقي الذي طهر نفسه من دنس المعارضات طهر باطنه من دنس المعارضات وطهر ظاهره من دهسي الغفلات ووقف مع الله موقف الموافقات أن يكون موافقا لأمر الله موافقا لشضع الله في كل ما أمر وفي كل ما نهى وعلامة ذلك كله علامة هرب في ثلاث خصال في ثلاث خصال حسن التوكل على الله في لم ينل، وحسن الرضا في ما قد نال، وحسن الصبر في مقتات. كلمات أغلى من الذهب على مرار في خلاص. تعرف إن كان الرجل تقيا أم كان عن التقوى بعيدا. حسن التوكل على الله في ما لم ينل. لم يخذ ما سأل كان متركلا عربية وما فترة وما قعد ولمل نعلم أن الأمر كله بجلال حسن كوكل على الله فيما لم ينل وحسن الرضا فيما قد نال الحمد لله الذي أعطاه وحسن الصبر فيما قد فات فهل نحن من أولئك الصفوة ثم بعد ذلك هناك مجال آخر لإصلاح ذات البين روى ابن ماجه وابطبرني عن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة قلنا بلى رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات بين هي الحالقة في زيادة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين روى مسلم عن أم الصوم رضي الله عنها بنت عقبة بن أبي معيط ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خير أو نما خير والطبراني من حديث ابن مسعود أضل الصادقة إصلاح ذات البين يا أبا أيوب ألا أذلك على تجارة يحبها الله ورسوله؟ أن تصح بين الناس إذا تباغضوا وتاسدوا ولن تكون مصلحا إلا إذا كنت صالحا وللصالحين وللمصلحين ثمرات نسرد بعضها بعد جلسة الاستراحة أقول ما تسمعون وأستفو الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين شدوا الله إله إلا الله ولي المؤمنين شدوا أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقربك عيوننا محمد عبده ورسول رحمة الله للعالمين اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسهر على نهجه إلى يوم الدين وبعد فالصالحون في أعلى عليين جعلنا الله وإياكم منهم في النساء في الآية التاسعة والستين جعلهم الله في مصاف النبيين ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اهل الاصلاح والصلاح نالوا الولايه من الله اهل اهل الولايه لا خوف عليهم في الدنيا ولا يحزنون في الآخرة لا يحزنون في الآخرة قال الله تعالى عنهم في, ال... في أنوار سورة الأعراف في الآية السادسة والتسعين ومئة إن ولي الله إنا وليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله وليهم ومن تولى الله أمره هن يقوله أحسن الله بدايته تولى الله رعايته وأحسن الله بدايته وأسعد الله نهايته ولي ثمرة ثالثة بالإصلاح بالإصلاح ينال الأمن من كل خوف قال الله تعالى عنهم في الآية الثامنة والأربعين في سورة الأنعام وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فمن آمن نقى النية وخلصها ونقى القلب وخلصه وأصلح فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن آمن وأصلح يؤمن الله حياته لا يخاف فلا خوف عليه في الدنيا ولا خوف عليه في الآخرة هم الصالحون هم أهل القبض على الدين هم الغرباء في كل زمان ومكان اسمع مني أهل الإصلاح أهل الدعوة أهل الله غرباء ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوباء للغرباء روى ابن حبان بزيادة قيل من هم يا رسول الله اسمع الذين, الذين يصلحون ما أفسده الناس من هم يا رسول الله؟ الذين يعلمون سنتي منهم هم رسول الله الذين يفرون بدينهم من الفتن قرماء في كل زمان ومكان أطلقوا عليه ما شئتم فرمق في كل زمان ومكان أهل الإصلاح أهل النجاة من الفتن في الدنيا والأخوة ينبيه الله كبرك وتعالى من كل فتنة ظلماء قال الله عنه في الآية السابعة عشر بعد المائة من سورة يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون بالصلاح تتنزل الرحمات في النساء في الآية التاسعة والعشرين بعد المائة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيم وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وهكذا وهكذا أهل الصلاح في كل زمان أهل الإصلاح في كل مكان أهل الغربة في كل زمان ومكان هم القابضون على جمر من نار هم القابضون على دينهم فإن لم تكن مصلحا كيف تكون مصلحا إن أردت أن تكون من أهل الغرب إن أردت أن تكون من أهلي ولاية الله تعالى فأصلح نيتك وأصلح نفسك وأصلح فلبك وأصلح بين الناس وقرب بين الناس تباعدوا وأصلح بين الناس إذا, إذا ما تخاصموا فهي أفضل الصدقة عند الله أفضل ما ترجوه عند الله ولا تدري بماذا تنبو عند الله ما هو العمل الذي ستنجو به من وقفات يوم القيامة وما أدراك ما هي يا غافلا عن القيامة ستدري متى تكون الندامة يا معرضا عن الاستقامه أين وجه السلامة مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور ماذا تقول لربك غدا إذا وقفت بموقف وجاءك منكر ونكير ماذا تقول لربك غدا إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير وتوسط تضيق القبور وأنت مسلسل مجرار وتعلقت فيك الخصوم هذا سببته وهذا ظلمته وهذا سفكت دمه وهذا أكلت لحمه وهذا نهشت عرضه عند الله تجتمع الخصوم عند الله تجتمع الخصوم القاضي في الدنيا يحكم من خلال ورق يغفل عن كثير مما يعلمه والله يعلم السر وأخفى وعند الله تجتمع الخصوم وعند الله تجتمع الخصوم ماذا تقول لربك غدا إذا تعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور وما تمنيت أن كنت يوما واليا ولا قال الأنام عنك أمير وأصبحت بعد العز رهن خفرة في ضيق, في ضيق, في ضيق القبور وأنت فقير أصبحت بعد العز رهن حفرة في ضيق القبور وأنت فقير أرضيت أن يحظى سواك بجوال الرحمن وأنت مسلسل مجرور فمهد لنفسك حجة تنجو بها يوم المعاد ويوم تبدو العور اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم استورنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم استورنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم إن أردت بالقوم فتنة فأخرجنا من الدنيا سالمين اللهم إن أردت اللهم إن أردت بالقوم فتنة فقبضنا إليك غير فاتلين. ولا مفتونين ولا خزايا ولا نادمين توفنا مسلمين توفنا موحدين توفنا وأنت راضٍ عنا وألحقنا بالصالحين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بارك لنا في الأمور كلها واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك يا أرحم الراحمين